يريدونَ أَ يَخْرجُ مِنَ النَّارِ وَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنهَا وَلَهُم عَذَابُ ب مُقب وَالسَّارِقُ وَسَّارقَةُ فَقُقَعُ أَيدَهُ مَا جَزَ أَم بِمَا كَسَبَانَكَ لَ مِنَ اللهَّ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 Alam ta'lam anna Allah لَهُ mulku as-samawati wal-ardi yu'adhibu man yasha'u wa yaghfiru man yasha'u wallahu ala kulli الرَّسُولُ لا يَحْزَنُ كَٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ ءَامَنَّا بِأَفْوَٰهِهِمْ قَالُوا۟ ءَامَنَّا بِأَفْوَٰهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قلوبهم.